Jel jelat, jel jelat, gâliyân fil öfki cüyhe tul öbâ, wanberet, wanberet, tûsmeğul bagîn anıma lmemâ. Jel jelat, تسمع البغين أنغم الممات قادمون كسنا الوهج مسلمون ديننا المنهاج قادمون كسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين في المعالي سوف نمضي نشعل الأرجاء نورا ويقين زمجري زمجري زمجري زمجري, زمجري أيها الأساد حق الجهاد واسألي واسألي واسألي واسألي غير جيش حق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتو منية الأبرار بالسيور منية الأبرى فالمنايا كالعطايا فامضل الجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامضل الجنات لا تخشى المنون لنهو لنهو لنهو كل باغنا لمنه مشريعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا اقزم تبت يداه اقزم تبت يداه هاربو يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صدى هاربو هاربو يا عداه كلنا اليوم ما فداه واسمعوا نبض اقلوب يبلغ الكون صده كل باغي النال منه مشرعا فينا مداه هل الشمس شيئا أقزم, تبات أقزم تبت يداه ويحقون من خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه ويحقون من خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشداه من وريده من ثرى مكة تفاضى النور يجتاز مداري طيور في دوافئهم من وريده من ثرى مكة تفاضى النور يجتاز مداه فاسألوا التاريخ يمضي كيف أبصرت نداه بالغ البذلا جميعا وانتهى ثم ابتداه فسأل التاريخ ينبي كيف أبصرت نداه بالغ البذلا جميعا وانتهى ثم ابتداه وانتهى وانتهى كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريط كنت عابدا في قيود الذنب مملكا رقيق مد الشيطان من أسبابه به فبلا وثيطا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والاثم غريقا كنت عابدا في قيود الذم مملوكا رقيقا ما ادري الشيطان من اسبابه حبلا وذيطا كرات كنت اتيها غروبا وشروقا كنت غيتا في بحور الغي والاثم غريقا كنت عابدا في طيود الذنب مملوكا رقيقا ما ادري الشيطان من اسبابه حبلا وذيطا كرات كنت اتيها غروبا وشروقا في العظم لحمي ثم عظمي والعروق كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا اجهدت سيارتي من شدة الزحف الطريق يا رفيق في قد يا رفيق الدرب مهما كنت فذلا لن تفوقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرضي سحيطا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدا ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرضي سحيطا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا إني أحتاج غيثا صافيا يكفي ضروقا إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي ضروقا صافيا يكفي ضروقا راح قومتي الذك لا تنادي بهم يا بني قومي وسودا اعيد للدنيا امجاد عصر وفل بالحديد لنا القيود أقيموا بالحما حسنا منيعا تتوج هامتا السحب السدودا أيا أبناء جلدتنا في قومنا الشهواتيك فيكم رفودا نعم قاتلك لأنك نصرنا قاتل لداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل لداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وامطر من سلالة صهيوني فلتقاتل فدين الله يا قوم يعاني وقد لاقى صدودا وجمودا فمن منكم يقول بملء فيه يعين الدين يا لا ويصرخ في ظلام الكون هيا عد عدّة الحق وقودا ويصرخ في ظلام الكون هيا عد عدّة الحق وقودا نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل لداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وامطر من سلالة صهيون نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل لداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيوني, صهيوني.